الحمد لله رب العالمين و للمتقين ولا لا عدوان إلا على الظالمين و والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى على آله و ومن اهتدى بهداء و سنته يسنهته إلى يوم الدين أما بعد ود وت ذنعة و التفصيل يأترأى و تذكرت من تكت على التوله من تلمدوا sa rajat jim surawaj sa suratu al-ma'idah ka hamsa andinya wa angkat lain jim rana. Suratu al-ma'idah hamsa andinya wa angkat sa inyannaka ay huduch maka kalli loran indi gabbanan yunin yunnetin nali yunnetin basa malekata basa yam Dari chinna yam يجب البدء بما تأسبه كله بسفوي الملكات كذلك يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ان انت بالله بأ سبحانه وتعالى عند الناس بتكفل يا مناتكم وممنثات الله يمتطوا بملك تنيوش وبمل أختوش يمنا تشوفه لموتهم النسات كذا كبلاتهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أيهودنا نصارى والشين وده جرعة تشوف أتيزه أيهودنا نصاران وادين ياترقوه فكرين ياترقوه أسلو ودي جمالة الزمان لما لدره قل عند زمان ميت شجر هلو يا زمان داعينات أقل قلوة تسات عالتونا يميت تامن هلو عند السويت تايا لنا أولياء أرقاة شوف آتياز واتشاو نوم بداو الله سبحانه وتعالى لمن بعضهم أولياء وبعض كافيل واتشاو يا ودا عمت ودى جادا ركو يدل الثلاته فام بايهو لم يتأله لعمت كفول من السم ودى جوش ناكشونه يتألاته ودى جوش ناكشونه يتألاته ودى جوش بموناكشونه بمثرته يا أيهودان التي تكتل سوت لتنقل ودفال عينو بثني لا لنصارا واتش بهنو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تستبع ملتهم لستنعيم بهنو yana suni mina takatil kuska mittil dhras takatilaw nam miasta at jidoo ma cha ma'i dhissatum yana suni mina takatil kuska lal kaaccao dhras kail አገባለው kama lakam na zinaw ay hudana na nasaraan letadar bifad kadu kwaal ya ay man tafakkada bambil bicca bizu amma rato cha tamamayy mga dutiyyallu zihe shekya allabbet bwata us raas almaskirtat aksiyon us barasi bagillih masratiyya chal yitala ayyus yagabal lubbet aksiyon us yagabtiyya chal yitala ayyus rawas gara biccahan masratiyya chal abrat kiw masjir sagrat ba allah ba islam سنة ستة من لاتجواننا كذا وهالا زاري يا فارق كومرلك أنا وثولو بغيره يجف فردها بليلك عند مو ليلا يسراب بثال أمس عند دستن جبتها الأولنا يوم ترشوا استنيا دلنا من تادر قالنا لأن سدس ثيبان يلي جت بع الستة الرابع أول كمل الستة بال من عمل الستة بال لك كرام ملبد لا تتخيذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم بهل توبيه انقدي بجد أن بيقولوا الناس دار زمدنا قتلوا مستريا نرجو يا يا مست يا عست ودا دا درجاچو سو فانه منهم كان الناس منكثروا كان الناس يتلئى يهنم ان الله لا يهدي الظالمين الله من في مننا على في إن يانسواش إن يا بلد باتشوا بيشتى على بلد باتشوا ونسواش على له منافِبُكِ يالب من النار ميت تأكل مثل أبريشيني يمنفسوا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يعني ما فات عدلهم يعني ما تورع دلهم تجر ويوس ما تورنوا يعلى الله يعني بشتى يدرس باتشوا سوتش ما فترى الذين في قلوبهم مرض انه جاء الباجة ووسطة بشتاء الباجة ونسوى شتاءات شو على الله ثم لكتاء شو على الله اتسمى اللى تاريكات شون هلا تارع لمن تارع لمن على ووسطة شو مكداته لك اندقها ليس تايات ما ستنوتي نظر انه انجي منافقة انبار لنشبه هذه التايات وشتنوه ستعلم كان انت فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم الناس ني وداجي بمادرك سير رواعو سي طادفوتا يا تشو الله ودا اولو يا الناس ጋር دنجس نمي اولو ودا اولو يا الناس اماكاري نو يقرب سلتا تشو الناس غنا يالو يشارعونه فيهم يقولون لالو نخشى ان تصيبنا دائره لازم الناس غار وداجي الناس متفكروا من هنا Chigir, ila chigir na ti horno albaleno. Aaw, bzuo dayo jo chalwa choko, salam horno. Yedro dayo jo adu soj, ahbashi nito siya sastrugle mo at chudo siya para roos at pado at Mani نخشى ان تصيبنا دائرة مالت ان السنين ميسفى اللي قبث هاد جاد اميل همد ابن يتلال بلدنو لك فوك النيازناك شوك <تصفيق> فعسى الله عن يأتي بالفتح او امر من عنده الله سبحانه وتعالى بمسلم وش لاي فتح لامتا جل اللي سبعت شوك السايد درقال ويك راسو يوانا ليلا مفتح لامتا يتلال الله قال السدي يعني فتح مكة ونعرفك وش جندية سف سفزوا ما كان كفت في التارق ولا لا مسلم وش عسرت كبيه هنال أو أمرين من عندي سدي من يلا ضرب الجزية على اليهودي والنصارى اندي للي هنا اللي يوم مكون نزيله لان يكون فكان يهونال ليا تبالغوا قبر كفاية وش من هونو بتأجامي ليهون لين ورا ميت نومي لوالله أو أمرين من عندي فيصبحوا على ما اسروا ان جا يهود وش نصارا وشين وداجار ያዙ ሰዎች وشي با ነገር ሊሆኑ في أنفسه عندما أستاذ شو ناديمين هذن تاشوش ليهونو عندما تقول لك فوقانيوانا ليالك اندي اوم السوغار هم والله أعلم بركم انجو زمال كنجين بيه أعلم بركم ميالا مما بعض الناس بزيها ينت يمي قد ببتاك يهي يهي. يلي يلي يمي يمي يمي يمي يهي بيه جزيع، يه ጊዜ جزيع نبروت عليه سلامة السلام، ጊዜ جزيع نبروت منافق كل تاريخ لهي. جن زارين بهون التاريخ نفسه نفس رأسهم يلقى جماله تاريخ. يلقى يلت يسلم على الله يمسر مغرفه مدبج، يمتصسر وجنة الله. ما هالليل دخمه أي، إن هي اللي هبتن بلو مسافر يالله. يم المسافر والمسلم ده نقوله، يسبي ده ليزوم هلا بتوصل من دون الله صنيعته. ثم وذا جلو ثم ميعقشوش وشوارس تعرف جلو للشكلي لا يمشيتو لا تعلو من الباب جبريو راي هنا عندك دي بعض الموشليات يمسك ران أعفي بالان سوالفنا يتجيننا برهاو جذب بالان عال. عندك دواني ما سلف الموتى سلف الموتى وعبينيو تليا ليهاو جن سلف الموتى وانزين انذي سويت من الباب ان الله فتح مكان يمسله بيلستو وين دمو اللي لا الله يَلكُم كُون يَوْنُدَال يَتْبَالُوا يَبَاسَ نْدَوْ مافَرِي اندايُوناچَوْ مَوْعَرَجَ اندايُوناچَوْ نُو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ذِيَ يَعْمَنُوا سَوْتْشْ إِلَالُ مُؤْمِنُونْ إِلَالُ مَن إِلَالُ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ مفسدة، فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين، لا يدرى كيف حالهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين. مو بروج تلك لن يأمنون يقول الذين آمنوا أهؤلاء النّهلا الذين أتوا الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنه معكم إن أنت جارنا بل و يمالوا ينبروا كبل ما لسوني منو ينبرو الناس ناتشو حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين سركو وردك باتشو فأصبحوا خاسرين كسر وشونو يا أيها الذين أمروا نمت إن بأ الله سبحانه وتعالى عند الناس يمناتك وبكني gili la sual ubelen nagranal yahoodin na anasara gara zimdin na mafster batama de ginyan de hoina nagranal ነገር dayo isbesanley yamuslimon guday bembibo dayo nagar kana sugara gawdengin na mafster na islamigo dayo do do mila dergichilan waderi dayo ngamat ay chilang malusumanan فَتَلْيَأُؤُتُ أَغْبَارُكْ لَايَ بَمَنَّاتِ إِسْلَامِنْ يَمِيكِ أَعْقُمْ مِكَادْ وَيِنْ بَسِتَ الزِمْبْلُو يَوْدَقَ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن دَهُونَ بَنَنْتَ مَكْفَرٌ مَنَّمْ حَيِّدْ دَمْ لَمِنْ اللَّهُ السُمّي وَدَّاؤُ نَسُومْ يَمِيْوَدُّوْتْ لَمُؤْمِنُوتْ كَنَانَاشُوتْ يَهُونُو بِكَافِرُوتْ لَايْ كُرُوَتْ يَهُونُو فمن إنما ينهت الملك يلون تايل اللعاة يلون ما يفروا من يلون يسوى تشن يعلوا بالثان يوى تشن وريم منهم جرى يمما يساتوا سوى تشن مهم الله بكوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تدائم ذلك فضل الله يأتيه من يشاء يهدى الله سبحانه وتعالى في الرفاه ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى في الرفاه سفينة رحمة سفينة كل النجر إنما وليكم الله هذا ودا جمنو ودا أي هدى أنه نصاران ودى جاكترقه بسرن يأفترقه على التري ما أن نوصه فجمّل يأينا أنت ودى جاكتها الله اننا ملفتا يأونه كذين بثت أن ما ردن ماهو الذين آمنوا إنذي يأمنون أما أن يتكت لأينا ما يتكت لأينا ما الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنذي يأمنون الصلاة أشتوه كالطارق ويميثده الزكاة يميثلوا. هو الجذير وكل الناس يجود يمائي اللي وهم راكعون يقيمون الصلاة كالب وهلا، وهم راكعون أي يحضرون في صلواتهم الفريضة في مساجد الله لأداء صلواتهم مع الجماعة، وهم راكعون مالت جماعة مسندولة مالت نويلة، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء من من نعلم من أئمة الفتوة، وهم راكعون فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضوع الحال من قوله. ويؤتون الزكاة لا لا لا لا زكاة الله لا, لا زكاة هم لا صلاة الله وهم راكعون أي يحضرون في صلواتهم الفريضة في مساجد الله لأداء صلواتهم وينفقون صدقات في مصالح المسلمين وهم راكعون فلنشك بدت للألنج الذي سبب النزول على الجلم سبب النزول له يه فالذيه لا تتخذوا اليهود والنصارى بلوس ك يقطعوا ويعارضوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الله انما لك تنياون كنا امانيو تشككنا امانيو وداد يادرج زمد يادرج فان حزب الله هم الغالبون فهو من حزب الله ما له فهو انضم ما حزب الله كالله بودن جارنا يالو لذلك حزب الله دمو يا الله بودن دمو عشنا فينا ومن جزيم هل جزيم عشنا فينا وإلى الله يا أيها الذين آمنوا نمتبع الله عمنا تشوفت كذلك المتبنسات أعلب لاتشوفت تعمل لا تستخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أنجاء دينا الشهود مجعوشان مجعوشانا أرجعوا يعزو يوم الاحفال بيسوتشين كنا ننتظر في دماغي تسقط شو إنهم كهادي وشرش كهادي هنوز ذات اللاتشون ولا جرجت لا تتخذ اليهود والنصارى بما الاحفال بيسوتشان بالياترو يوم الشرش أورقمو حتى كافروا تشينم من, من, من واتقوا الله الله سبحانه وتعالى أفره. إن كنتم مؤمنين يشكه ولا محمد بن إسحاق أول قبلة من اليهود أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله بانو كي نقع فنبي يجار عليه الصلاة والسلام ينبّرات شون ولم جمّل ينبّلات شون بانو شو كي نقع وشنعات شون بانو كي نقع وشمن دن نوياد الرقود فحدثني عاصم بن عمر لان محمد بن إسحاق ابن عمر ابن كتادة قال فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل شافر سكذير صلى الله عليه وسلم كالضواجر فقام إليه عبد الله بن أبين ابن سلولة حين أمكنه الله منهم الله سبحانه وتعالى نبي عليه السلام عندما يشهر نفاة شوز عما تعشته الجسر سوادق عبد الله بن أبين كان حلفاء الخزر جنبار حزر جوش جاراء ودى الذي كميبالو سنبار فقال يا رسول يا محمد أحسن في موالية وكانوا حلفاء الخزرج ينين ودى جوتي يقرب يكارب ترويك عند دقنا قروالا لن إلا فاتشاو أعلاكشاو فأبطع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيوه أمزق يوبت ملساة فقال يا محمد أحسن في موالية فأعرض عنه أعلم باكه ثلات شو ثلاث شون ظروبه فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم اندذيش انتناكشون يا يا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني انا لك كائن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راؤوا لوجهه ظلال ابي صلى الله عليه وسلم في تعتقف كم الدرس كين ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية والله لنكوث عند عندنا قدر كم يا رجل ندرس أربعمائة حافر وثلاثمائة داريع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداء واحدة النذه مدينان كثنت على سكرات كل من ينوره بعد نذه سوسمته يطعن بشيء لبسة أرأتنه غراني وهم بعد يطعن بشيء لبسة إن دالة هذة فاتورة أخشى الدوائر أني رسول يوحنا ذات أمي لم تأبني شلال بجسر الله، ما على الجوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ملك يوسف لك فلك يقول محمد بن إسحاق عن عبادة بن نوريد بن عبادة بن إسماعيل قال لما حاربت لنقائنقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بعمره مع عبد الله بن يومي وقام دونهم ومشى عباده الاسلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احد بني عوف من الغزرج لو من الحلف مثل الذي لعبد الله بن ابي ان دي عبد الله بن ابي سقطوا ما بالهم يسمع عباده الاسلام يتنيمكو ودادوتش عندي يعني وككبناش فخلعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله ورسوله بالحلف اني كن هو لو تتشالوا اني ارسوه اندفن الله وقال يا رسول الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من حذبه وأتو الله ورسوله والمؤمنين وأبرأوا من حلف الكفار وولايته أن ينسوا ودعجال لهم ينسوا بيهر يبروا أبرأوا عندنا بيهراتهم خذ رجوشنا قلن بيهنم الله أنه ملكتنيا ويمما يفلق. يفلقه ويمما يفلقه ولتا كفر قارا زمدنا مفتر ألفا لجمالا ففيه وفي عبد الله من يبين نزلت الآيات في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم على الله إن كذيان ستوس كاهل كتكرهون متلي يهيم جر شو ومجتول الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخيذ اليهود والنصارى أولياء ومجتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا ما من يرتد منكم عن دينه فسوف يات الله بكم يحبهم ويحبون أذلتين على المؤمنين، أعزتين على الكافرين يهي دقموك يهي الله سبحانه وتعالى تلك بالصراطنه بالصراطنه من دنه انه انت بمتفاتتوه، انه انت هين انت فاتوا وانجل سرتاتكوه كالله قار ابتك اي اوه، الله انه لما الله انده هنا ملسا له انه انت اش ارلاش بيت اتقومه الذين يمددوا الناس ساحتهم يمدداتهم يمدداتهم يمدداتهم يمدداتهم ما الله لا يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمه أنه من تولى عن نصرتي دينه واقامه شريعتي فان الله يستبدل به من هو خير له منها واشد مناه واقوم سبيله كما قال تعالى وان تولوا ليلبو تعالى جرباتهم بسطوا يستبدل كوما غيركم ثم لا يكون أمثاله وإن تتولوا لو تتركوا تطلعتوا بذلوا بلا سواد شيئا الله لو ذل إن سنقوم ننتني مسلو إن دلنا أنت عايفونا نكسر صارق هذا وإن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعذاب الله كفلقه رسرقه عصوك دلو عدس فطر مامتاتي اللي هي الله زلده يكبده مننا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أن عن الحق إلى الباطل كحق ونباطل يتزنبلا وهذا خطاب عمون لا يوم القيامة أذلتنا على المؤمنين عزة على الكافرين مؤمن بحارهم من لهم نندمي القبضة وقالتنا بي على المؤمنين فمؤمن وش لاي بل لا مؤمنوا تكملوا عجزة على الكافرين لا كافر دموان جتاتهم يمائله أن, يم أن يزيمتها جرانت يمائله لا مؤمنوا شو يمتصان النسوماله أكم يالله شو حتى يبتلو شو لبقوش شو يشاروا يميا الفاتسو ماله الأولان المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضع وولي متعززا على خصمه وعدوي محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد, محمد ملك تن محمد ملك تن يونا كالسقار ياللوس بكافر وش لا يبرتو وش ناكتون فار يوتا يدلل يزول المال لهم مالا يدلل ما يبتا تن يتعون عفت أسال الفوائسة فارتوا علاقهم مالا رحماء بينهم سبرا ساتشونهم بطام يتزازن عنهم إلا الله نبي عليه السلام انا ضحوك القتال وضحوك لي اوليائه كتال لاعدائه النبي صلى الله عليه وسلم لو وددت فلتجئنا ناتو لطلت دمو الا اصطراخنا بفستم عندي زنبلو انغتاچو عن اندفتو يفللغو نغير يارغ زنبلو مياو ادلو في الله ولا لا يردهم ما فيه من طاعة الله ورقابة الحدود والكثال أدائه والأمر بالمعروف والنيئة عن المنكر لا يدهم عن ذلك راجل ولا يسدهم عنه صاد من أن ننسوك الله عباداهم ممن لسات شونان كفا في الميونات ما أن نمعين ورن ولا يسدهم عنه صاد ولا, ولا يحفق فيهم لولائم ولا عذل عاذل يا ثرى بي ثرى أي من لسات يا اللاجب ألف ودوا على أسبلاتهم روا الإمام وأحمد أنا بذر قال أمرني خليلي الله عز وجل بسبع أمرني بحب المساكين يا أبو ذر ناتشو أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل سبعة نجروت جن على ربله عز أمرني خليلي أمرني بحب المساكين والدنيوي منهم كده وتجارة اللي وادين الفكرين اللي سكار اللي كرّازونيان وامرني ان انظر الى من هو دوني كل جز يس ملكت كنيبت اتشالته وانجي كبلاياي الله ودي لاي بزو اندال ولا انظر الى من هو فوقي لمن النبي صلى الله عليه وسلم ست اي الله ستلمنو ودباتاكتاچو ودالثاو تملكتو فانه اجدر ان لا تذروا نعم الله ان صغا اندات نكو يا درغا تحال ها ما تسجدالاطع عند اينا عند ايني تصفاد بيرو كما امر عليك ونت تايدو يتصفا بقت بيملكك ها ما تسجدن يهنن داو لي ملكتو واامرني يا ناس الى الرحيم وينك وين ادبرت زندنا ندقتل ما ازوڭال جربا بيثوڭن جربا بيثوڭن زندنا ندقتل سازيالوا واامرني الله على حدا شيئا كسو عندم اندال صيق ازوڭال اندال لمن وأمرني أنا أقول الحسكة وإن كان مورا فيمر من سن النجار تهز جلوه مر عرانبهن بس وسويت سن النجار النزام رهله تهز باله نجوا انت سوي رافكلنده ووو كلام الناس تقولي بعد من نجارتشوم إن ميتشون يالرزم ومسلا تشوم على دم يتنجاروا ولا تساياورو سلاورو على التجدروا يالاورو ده متجدبك أنا البلو خياله بتفل جو يتحسرو رب الجهة هو سيد البشر وذو النجوم أنت الله باله وونا تنتهجون ناس جبالا يعني سوون دميموك هم مشبهنا مشبه سير من يساد رحاله لو كل مشبه سير فيهم إن دي يالك سادة من يساد رحال لي مشبه الدنيا ده ركوزا بايع الله وروه بايع الله زادروه هم جاسبر الله لي دون جداري الله خاف في الله لو سلا الله يلون ترى الفرنس هذا الزجلون يعلم لما يراجعكم ينزل وامران يعلم كثير من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله يقولون جديهم أسفراء من أمنوا من أمنوا لأنا جاند أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله يمي لون ذكر بلون يعلم لمن فإنهن من كنز تحت العرش من كنز تحت العرش عرش شركالة جلبية يمتعش تلونك يهنم ذكر عبزة بلو إميان الليلان إمام أحمد زقبت حديثنا ثبت في الصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. مؤمن راسول ما أواره ينبث بلو نبي عليه السلام كاستمروا قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله إن جثنا راسول ما أوارده سو إن جثنا راسول ما وارلو. يتحمل من البلاء ما لا يطيق يما يتحول نقر تناغره يما يتحول نقر لاي راسول ما سلف وقالوا قبل أو تشوف فتراه تشوي يميت شلون، غادي. بس عام عد قال يا مثابة يميت شلون وكعبه ولا يهونه نقر يدبك من البلاء ما لا يطيق مالتنه. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، من يتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه و الله نميتة ونجاه لوند لله. والله واسع عليم واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. كن ለማን اللمان مستثن دان نبثلنا اللمان دمي أدر الله يكاين لها تنمعه تاك ما تشو بلاي أولاد فلوكونا أولاد فلوكونا تاك ما تشو بلاي نووين أهنيان لونو أند الله أولاد فلوكونا أند الله أولاد فلوكونا حتى تورنا تم قام بالنسة لم يتورنا فيها لأدلنا لمن ناقر لضاورات نبيه عليه الصلاة قال قال بكر بو يتلاه ببيان بحجم صوب غير بايك قال بملاس منه غير ترى ده بملاس تنا أقول الموع دعائه للسبينجال قال بكر ዋናው ምልክቱ بكر أول متلاه ግን وانا وملكتو الجاس كبابي عي جينيم جن أقول دعافي جستة جستة بكر بس الجاس هي الجاس أسترة عق مسألة لينو سلال شاله بيتعطة ولكم مضوشلا لقد قرقل هيدو اسم سمال ايسا قينتوا اياه القزا سلال شال كنو فرشنو. لا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويرتون الزكاة وهم راكعون نذينا الشوء أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعتن إلى الله ورسوله والمؤمنين. بأن دمنات بأن دملكاكت بأن دملكاكت بأن دملكاكت أمانيوك وندموجينات كونه كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز ومن يتولى الله ورسوله والنذين آمنوا فإن حزب الله هم, الغالب هم الغالبون ليلة أبو تعالى من الله كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إني إننا ملفتن يتشى عشلنا هم إن الله قوي عزيز ينبيات هاي الله عشلنا في الناي يلسل هنا لا تجد قوم يؤمنون بالله اليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من إله يعني عشلنا في الناي إننا ملكتن لم من عشلنا. إنما لفتنجاين يمي خلفوا يمي كرنوا يمي سرروا سوى شكرا ودع جاسونوا لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوعدون من حد الله ورسوله عندهم <تصفيق> يارا قطع باتهم لجواجهم وانتمواجهم لهم ويجلالهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لوقعهم صصنا ودع الله إنما لفتنجاوا مؤمنوا واشنعا كونما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينك هزوا ولعبا من الذين أوثوا الكتاب أنمت يا أمنتكم يا الله سبحانه وتعالى عن الدين أنمت رضيه لكم الإسلام دينا يتبع له إسلام المقال لجأنا مجأة وشاركة ويأزو تنسوك ولا داركات شفعة يأزوه ماذا أفعل أننا أتخذوا أتخذوا كافروا كافروا كافروا وإذا ناديتوا من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا أعزال ستا درقوا بأعزال ريشتا درقوا ما كان لجارد ويأزوز ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يما يقص وشنهون ونويلة أعداء الله يا الله تشمي بالو بإسلام لاي يمي كان لدو مالك إسلام يعززون يما يتقبرو إسلام بإمناسات شو يالتقبرو كلو كان جوز تتكالل عمو من يارا جارلو نميلو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينك وفزوا أي لا تتخذ هؤلاء ولا هؤلاء والمراد من الكنفار هؤلاء المشركون وكذلك وقع فكرات بن سعوده ما رواه بن لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا على الذين واتقوا الله إن كنتم مؤمنين اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء لعداء لكم ولدينكم أورياء إن كنتم مؤمنين وإذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا إذا أعذمتم داعين إلى الصلاة هي أفضل الأعمال اتخذوها هزوا ولعباء ذلك بأنه معاني عبادة الله وشرائع وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا فنع الأذان أدبر وله حصاص شيطان لمدو أعذان في الدرك يروطان حتى لا يسمع التأذين أذام ما سمعته يفلقه فإذا قضي التأذين أقبل أذام سيابقه يملسه فإذا ثوب للصلاة أدبر قد قامت الصلاة يبال دم ويدا فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه كذا عند قناع يملسه سوى يوم وصوصه جمعه اذكر كذا اذكر كذا قل فتفتها لارد ساتنوا يثند الله على أول وقمعه مكراهن دي ذندهون السمعهن يندن يثوثهن يأ تنصيها هذا بان، فزين كذي نبيه عليه الصلاة والسلام حتى ظل الرجل ولا يدري كم صلى، سنتن دس الجداس ما الجداس يوم يوم، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجدان سجدتين قبل السلام، اندي يعني أن الجر كان جاتمو، كسلام تعب في سلاس سجود يا درجات سلاس سوت الله. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن عملنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وان انك اكثركم فاسقون يمطاف على بيوتكم لموهنوا كنيا بالله بما منا حيننا ودنيا بورده كنيا بفيتن بورده مطافتكم بما مناهونجي متتطلب الله هل تتقيمون منا هل تكرهون منا هل هناك شيء تغضدوه عنا ان ما بالله الله الله من. وما كتاب بقرآن. وما أنزل من قبله بثوراة الناب إنجيل بفرقان ما أنه قذبون وأن أكثركم فاسقون قل هل نبيكم بشر من ذلك مذوبة عند الله فذيبا لقد أمو الله زنداء كفتنيا في كياميه هنا من دايا اللون اللي من لعانه الله غضب عليه الله يرقم وأبعده من رحمته وغضب عليه الله يتقوى الطابة وجعل منهم الكردة والخنازير كالنسو مكاكل سنجيرو النا كاركرو يادر جباتشو ناتشو لما ناتشو نسو أيه دوج لعن الذين خفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وقالوا يعتدون قالوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبيث ما كانوا يفعلون لنا وعبد الطاغوت عوطن يا ملكة شر ما كان وأذل عن سواء السبيل النسو درجات شوك مدفوع يبعث الكفوب وتعالى كمان سكوا تقلق لن يوم قدل يسيراك أنا أضلنا وإذا جاءكم قالوا وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر إننا أنت جاء سمتوا أمننا للعلو قل سيقبوا لأننا أنت كفر زون ويقبت وهم قد خرجوا به سوى تم زوتنا يوتس دخلوا عندك يا محمد بالكفر مستصحبين الكفر في قلوبهم وهم قد خرجوا به انتقاذ انبلونا او الروس ورية بتجانونا والله اعلم بما كانوا يقتمون يدبقوث ينبرون الله سبحانه وتعالى يا باتشوال وترى كثير منهم يسارعون في الاسم والعدوان وأكلهم والصحب ذزوات تهتشو بونجل تعدفو تهتشوالنا بس هوش لا يجنبر بما لفلاي حراما بما لفلاي لبيس ما كانوا يعملون يساروث ينبروا سرابة عمس قيامي هنا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحط لمن ملكتاويان أو ايكيو الشاتشو لمن ونجلن دا يناغرون حرامن دا يبلو الكنتكواتشوهم نبيس ما كان يصنعون قدركم كيف ينفرنا قرر بدقام ياسكي مال ليلة التكبير لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن الإثم ما كان يسمعون جداكم الله خير بارك الله فيكم صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته